وَإِذِ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إِنِّي جَاعِلُكَ للناس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراجيم مصلى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يرفع إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لَكَ وَمِنْ ذريتنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى رب اغا ا ا ويعقوب يا بني ا الله ا الدين يا بني إن الله ا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال البنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله و مسلمون تلك أمم قد خلت لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ ألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمن ويعقوب عقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ال بهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن 111. وإن تولوا فإنما هم في شقاق 112. فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم صبرة الله، ومن أحسن من الله صبرا، ونحن له عابدون. قل أتحدوننا في الله وهو رب. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسلام حاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون